بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار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 قارات من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن قل بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة